بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ كَدُرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ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 وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ جَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ عس وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِقِّ قَوْتَ عَنِ الراشمكين مطاع ثم امين ومع صاحبكم بمجنون ولو قد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فااين تذهبون إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا أَنْتَ شَاؤُولَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمين.